لا اله الا الله القرءان بسم الله الرحمن الرحيم الف لا فدي <تصفيق> ابنك لكم الله نطكم فحضوض افلاتك ഫര كَمْ كَزِينَةِ الْمُسْرِفِينَ مَا كَانَ وَ more than the set അത് <laughs> അത് <mimitation> רוצ disappointment. aims it for life. I do. سنا ظلمت ما في اضطنابتك واسرنا ما دامتنا وما ظن الذين يفتحون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لدء فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وعن ردكم من في قلبه دانه في الارض ونافي السماء وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ دول شركا. مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ this should be യോസം So <laughs> cool. ചൂി